وَبَتَّ منهما نشاناً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سبيداً وقولوا خولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويأتن لكم ثعوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي مرحمد صلى الله عليه وسلم وإيئات ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل مهدفة بلالة وكل مهدفة في النار في هذه الليلة إن شاء الله أبدأ محاضرتي حول الحديث الأول من مسند الإمام أحمد رضي الله عنه و كنتم قد وعدت بأنني إن شاء الله سأبدأ في شرح مسنبي إمام أحمد ابن حمد إمام أحمد ابن محمد ابن حمبل ابن هلال الشيباب الموجود في ربيع الأول سنة 164, سنة 164 هجرية ليلة الجمعة والمتوفى يوم 12 الربيع الأول سنة 241 هجرية الحفن الله به أرشاء الله في صحبة نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم لئي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا ربنا أتمن لنا نورنا رَبَّنَا أَتْمِنْ لَنَورَنَا وَاَتْمِنْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بدأ مسند الإمام أحمد وطريقتنا إن شاء الله في هذه الليلة مسند الإمام أحمد سبعة وعشرين آم ستمية تمانية وتمانية حديث مسند الإمام أحمد سبعة 688 حديث فعندما أبدأ بشرحه على نفال فتح البال بشرح صحيح البخار صحيح البخار سبع ثلاث خلس حديث وأخذ في شرحه 13 جزءاً فتح الثالث 13 جزء سبع ثلاث 563 حديث بالمكرر عند الإيمان البخار أما وزنا الإيمان نحمد 27 آل 688 سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرنا حتى نستطيع أن نصل إلى جزء من إن شاء الله الايمان احمد بن حبن بدأ المسنج بالعشرة المسنج مرتب على مسانيد الصحابة. يعني يبدأ بكل صحابي ماذا قال عن مليكم صلى الله عليه وسلم. بدأ بسنج. كل فحابي وضع مسنج. هذا هو الايمان العظيم الذي احزه الايمان. هذه رتب اسماء الصحابة تبعا لحروف المعجم. يعني الاسم محمد بلابين الاول ثم مثلا بعد احمد الباق ثم بعد الباق التاك ثم بعد التاك لا. انه بدأ لدءا غريبا وعجيبا. احنا ابن حنفل بدأ الاسماء على خلال ترتيب المعجم. بماذا بدأ؟ الامام احمد لم يسبب على الترتيب على ترتيب المحرر. بدأ الامام احمد مسنده بالعشر المبشرين بالجنة بالعشر اللهم تعلم معه يا رب العالمين. بدأ بالعشر المبشرين بالجنة. من هم العشر المبشرين بالجنة? الذين بدأ بهم الإمام أحمد مسنده من هم؟ إذا جئت النار إلى خالب ما هو العشر المبشرين بالجنة الذي نسأل الله أن ينفقن به فلا يستطيع أن يجد كلهما عدد فريق ما دي كذا ما عدد الفنانات يحصيها لتا ثم يأتيك بدقائق الأخضار عن حياةهم. أما أن تسأله عن السلف الصالح وعن الصحابة فلنجد. اسمعوا كيف بدأ الإمام أحمد ابن حنفا رضي الله عنه. أول ما بدأ بدأ بأبي بكل الصديق رضي الله عنه. بأبي بكل الصديق رضي الله عنه. وإذا جلت إلى طالب اللي تسأله أو إن سأخذ حتى جمع ما اسمه أبي بكر السديق؟ ما اسمه أبو بكر ما اسمه أبي بكر السديق؟ اسمه يا أبو بكر السديق؟ كن يك هذا أبو بكر هذا كن يك؟ السديق لقى طيب ما اسمه؟ أبو بكر يا أبو حقف فهو ايه؟ ما اعرف طب اسمه ايه لا يعرف اول خليفه للمسلمين يبقى كيف يسقط اذا ما كانش عارف اول خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بدر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر عبد الله ابن عثمان ابن عامر عبد الله ابن عثمان ابن أوكم اسمه أبو قحاف ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن لقيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيب أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عمرو طيب روى المسند مسنغ الإمام أحمد من صفحة واحد لاربع طارق هذه مقدمة لابد منها إن شاء الله ثم بعد ذلك أبدأ في الحديث إن من صفحة واحد لاربع طارق الحديث من واحد ل وتمانيين روى في المسنغ مسنغ مضطر واحد وتمانيين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني عمر امرؤ المؤمنين عمر بن الخطاب ابن ابي في استشهد 23 في بيت بدا في المسند من صفحه 14 لصفحه 57 احاديث من 82 ل 398 و 317 حديث في المسند لازم المسند 317 حديث ذنوره لأنه تزود بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زنورين عثمان بن عبثان بن أموين روى من ضبط 57 لـ 75 وسنجو من 57 لـ 75 رقم جا حديث بك أنه قلت 199 لـ 561 روى 163 حديث هذا, هذا زنورين عثمان بن عبثان اللهم اجعلنا معه يا رب العالمين رابعهم الإمام عبد أبي طالب مات 63 سنة الهربعين عن تلاتة وستين سنة روى من خمسة صفحة خمسة وسبعين مية وستين من رقم أحاديث خمسمية وثمية وستين لآلت وثلتمية وثمانين روى حديث في مستدى الإمام أحمد بن حد الخامس من العشر المبشرين بالجنة اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين ونكذرها يا رب يا رب صنع ابن عبيد الله بن عثمان احد العشرة المبشرين بالجنة السشي اليوم الجمع سنة ستة هجري روا له في المستقى من فقه مية وستين لمية اربعة وستين مية وستين يمئد له اربعة وعشرين عادي من 1381 ل 1704 سادس العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوامي بن خويل ابو عبد الله من 164 له في مسند الإمام أحمد من 164 لم 168 رقم أحاديثه بدأ من 1415-1438 له 34 حديث في مزند الإمام أحمد سابع العشر المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاس سعد بن أبي وقاس أبو وقاس هو بن وغير من 13 من صفحة 168 إلى 187 بدل بالحديث 1439 إلى 1624 له 186 حديث في مسند الإمام أحمد سامن العشر المبشرين بالجنة سعيد بن زاد بن عمري بن نفيك أبو, أبو الأعور ما سنة 50 بدل من صفحة 187 إلى 190 ذات الأحاديث رقم 1625 ل 1654 له 30 حديث في مسند الله أحمد بن حمد تاسع العشرة المبشرين في, العشر المبشري في عبد الرحمن بن عوض عبد الرحمن بن عوض ابن عوض ما سنة 32 له في المسند بفتح 1290 195 رقم أحاديثه بدأ لل 1655 ل 1689 له 35 حديث ابو عبيدة ابن الجراح عامل ابن عبد الله ابن الجراح ابو عبيدة ابن الجراح ابو عبيدة اسم ايه؟ ابو عبيدة اسم عامل ابن عبد الله بدل منفتك 195-10-10 المبشرين في الجنة بدل منفتك 195-196 بدأ حديثه برقم 1690-1791 لهم 12 حديث يبقى بدأ بالصحابي النبي عاد ابن الصديق رضي الله عنه لماذا لماذا بدا فثم اذا نظر لانه ثان يسنين يقول تغار لا تحسب إن الله معنا ثم أنه مرء أبا بطفة يصدي الناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنه أول خليفة للمسلمين مع المسلمين فكان مئ وقدمه أحمد بن حبد في مسنده على الصحابة جميعا وهناك حديث لرسول الله دعا عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعساه بلادين شزاك السلاسف فأتي تعمل فاتيته فقلت اي الناس احب الي بيسال الناس صلى الله عليه على اي الناس احب الي هل نتناقش في الحديث أي اي الناس احب قال عائشة فقلت من الرجال من الرجال قال ابو هريره قلت ثم من قال عمر بن الخطاب هذا هذا الحديث اخرجه البخاري كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم كتاب فضائر الصحابة فالحديث متفق عليه وهو في اعلى درجات الصحابة ابدأ طبعا مش هم حين في الحديث الاول في مذنب الامام احمد طريقتي حاكسة بدأت طبعا ببدء المذنب في العسرة ولماذا بدأ في ابي بكر الصحابة خلاص من هذه النقطه الثانيه هذا الحديث سنه وملك النقطه الثالثه مواضع تكميل الحديث في المسند يعني العنصر الثالث اللينا ان شاء الله هل الحديث هذا تكرر في المسند مره اخرى ده النوع الثاني يعني الإنسان يبحث في المسجد هالحديث مقرر حرات أخرى وهذا كان مخارج كفتح زي النحجر في فتح المالي يوهو يحرك لها يقول لك وأطراف الحديث هنا وهنا, وهنا. فقال هذا تخيي الحديث في كتب السنة هل الحديث موجود في مسجد اليمان أحمد فقط ولا في كتب السنة الأخرى ده ده رابعة خامسا حال الحديث من حيث الرافع والواقع هل هو مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي ثم بعد التحقيق والتحقيق درجة الحديث وهذه مهمة جدا لأنه إذا كان الحديث غير صحيح فما يتعلموني عليه غير صحيح قد تجتمعون فيقرأ عليكم حديث غير صحيح يبقى كل اللي تعبط لله غير صحيح لأن ما بني على باطل فهو باطل. قد يقول الحديث باطل فما بني عليه فهو باطل. وهذا هو الآدم التخريض والتحديث وده من أجل جئنا في هذه الليلة. وقد يختلف أسلوب المؤاضرة عن أسلوب الخطبة. وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الخطبة لها أسلوبها. وحدّبه الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا قطب على صوته. صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت عيناه واشتفت غضبه كالله منذر جايش. هذه الخطاب. ان الانسان لا بد ان يكون هذا نابع من ذاته حتى ينفع مع ما يقول خطابة. انما نحن الليلة في محاضرة في مستدر امام احمد وان شاء الله لست فيه ايضا استفادة علمية وحديثية مع اتفادة اخرى وهي ما يمخذ من الحديث. بعد, سنة, بعد سنة ابدأ في تراجب هذا السند. بعد كذا اشرح الحديث ولماذا بدأ لهذا الحديث بالساند. ثم ثانيا ابدأ في الحديث. فاولا الحديث سندا ومدنا. حديث الاول ان شاء الله في مسند الامان احمد ابن حمد. يقول الإمام أحمد حدّقنا عبد الله بن جمير مهم هذا السلام جداً لا يوجد الدين في العالم أحظه الله كدين محمد صلى الله عليه وسلم هالدين هذا حدّثنا إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبوا الطوراة أو الإنجيل إن هذا ليس كمشتراً هو الموجود حالياً الموجود الواقعي ليس كلام الله سبحانه وتعالى ليه ان يقول التلم عن إيسا طب ماذا اللي حدثك عن إيسا وما النقل عن إيسا اذا نقول يمتل عن طيب ماذا بين الإنجل اللي ربنا أنزله على إيسا سبحان الله قل لك ما هو الله ينزل على الله سبحان الله شكرا غريبه وجدت مثلا تلك قاله كل عن الحي بطنيا الانجيل لما نقول قول هو الله واحد ده خطاب من ادفيد القلب قل عن اللي بتقول عن اللي هو بتاع دين دي اللي هو الله واحد ده بكل للدين على ان هناك رب يُخاطب نُخاطب إيه محمد صلى الله عليه وسلم انما اللي بيقول هو الله واحد ولا اللي قالها محمد ام الله يبقى قول ان الله يقول محمد قل هو الله احد هذا لو التطبيق مثبت احنا بنقول الوقت قال الرسول الله من الذي نقل ذلك ينقل الصحاب عن رسول الله. الصحابين العلم التابعين التابعين التابعي. التابعي. التابعي. الى ان يصل الى الايمان احمد بن حنبا. يقول الايمان احمد حتى كنا عبد الله بن نمير. قال اخبرنا اسماعيل يعني النهاب الخاني. عن قيس. قيس يعني النهاب الخاني. قام. قام ابو بكر. ابو بكر عن الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآلة وعند ابن حبان وطبعونها في غير موضوعها إنكم تقرؤون هذه الآلة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضد إذا اهتديتم الآية 105 من سورة المالك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتكم. هذه الآية لولا السنة ما فهمها أحد. للتعيدين اندر إلى منزلة السنة من التشريع. يقول لك عليك نفسك. ده بيزني. عليك نفسك. منكشبها وقتها. عليك نفسك. فيه من الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل أما النظر الصديق عندما سمع الناس يضعون الآية في غير موضعها ويؤولونها على غير تأويلها قام في الناس خطيبا يقول يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدلتم وانما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيقول ايه ده عليكنا لما تشوفوا تنظر الى الايه لا لها من تفسير يبقى القران قد ياتي مجمل او يوجد فيه مشكله مشكل على العقل فمن الذي نبينه محمد صلى الله عليه وسلم كما ذلك انثابه شاء الله لأن الله قال في الايه التاسعه من سوره الهي ان نحن نذلنا الذنب الذكره وان له لحافظون من الذي انزل الله ان نحن نذلنا الذنب الذكره وان له لحافظون من الذي يبين اجمع الناس عليه لو لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها ما استطاع احد ان يفسرها ولا أسقطوا وجوب العمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذين يريدون ان يضعوا في العرض العمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤولون هذه الآية على غير تأويلها. لأنهم لا يعرفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك طروا عند الشرح ماذا قال القرطبي وهو بيده? أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصر هذه الآية لفصرها الناس على غير تكثيرها ولما قاله بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن الموقع يقول إنكم تقرؤون الآية عند ابن حبان على غير تكويلها وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكأن يأمهم الله بعقابه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكأن يأمهم الله بعقابه. أكرار مرة تلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث 3-3 مرات إن الناس الرسول يقول أبو مرد بولش سامعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاة وده سمع المصائف اللي حصل في الخليل إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه شكأ ليعمهم الله بعقا. هذه النقطة الاولى كراءة الحديث سندا ومثل. موادع تكريل الحديث. هل هذا الحديث كرب في مسند امام احمد? نعم. الحديث صحيح اول اخرجه احمد في الجزء الاول سطحة اثنين وخمسة وفي صفحة سبعة مرتين وفي صفحة تسعة. طب اطراف الحديث هو اول حديث كرر في رقم ستاشر في المسجد. انا قلت المسجد سبعة حديث. هذا الحديث الكرر مرة تانية رقم ستاشر ورقم تسعة وعشرين ورقم تلاتين ورقم تلاتة وخمسين. يبقى واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة يبقى مذكور خمس مرات في مذنب الإيمان أحمر إبن حمد بعد ذلك هل هذا الحديث وجد في كتب السنة الظخرة؟ اسم هذا التخريف وده بيزود تعطيق الحديث نعم، هذا الحديث رواه أبو داود في السنة الجزء الرابع سبحة مية الحديث رقم أربع ثلاث ثلاثمية ثمانية وتماثين ده سنة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نركع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا هي آمان هذه الأم أقوى من الملاك وأقوى من الصائراء لو كانوا يعلمون هذا الحديث ما وصل فيه الحد إلى أن يقاطروا ويفردوا من بلادهم ويفردوا من قصورهم وانشربه لأن هذا الحديث هو أمان أمة محمد كما سأبين ان شاء الله أبو دامون جزء الرابع سقطة مية الحديث رقم أربع ثلاث ثلثمية ثمانية وتلاثين والتنميذي الجزء الرابع سقطة ربع مية وزدة الحديث رقم ألفين مية وعنده برده كرروا مرة ثانيه الجزء الخامس صفحه 239 شاتر الحديث رقم 3057 ابن ماجه الجزء الثاني صفحه 1327 الحديث رقم 4005 ان النتائج طب ان نتائج التفسير هو ان نتائج التفسير في الكبرى في الكبرى ان لو كتبت اسم السنه فلما امتكسير الف النساء النساء هنا في الكبرى طب ايه دابنال ان الكبرى مش موجودة هنا الوقدي مش موجودة في طبعا مش عارف وصلت او لزة لين كانت لزة بالطب كان انا جبكا هذا الكلام من تحصة الاشراف ان هو في الكبرى من تحصة الاشراف الجزء الخامس تلتونية وثلاثة ابن حبان ذكر هذا الحديث على حسن تولد في مكان واحد ابن حبان ذكر هذا الحديث رقم 1837 و 1838 موارد يعني موارد الزمقات من طرق عديدة بقى عن اسماعيل عن قيس عن ابي برد مرفوعا. في الطرق في المسند انا قلت خمس طرق في المسند. رواه الله احمد عن عبد الله الانمير في التحديث واحد. عبد الله الانمير عن اسماعيل. ده واحد. في ستاشر عن هشان شهداني جاب بقى لبي يقوم الحديث عن وشام ابن القاسم عن سويات ابن معوية برضو من طريق اسماعيل ابن ابي خال في الحديث رقم 29 عن محمد ابن قسمة شكتان عن برضو اسماعيل ابن ابي خال في الحديث رقم 30 عن يديد ابن هاروح وفي الحديث 53 عن محمد ابن اعفر عن شغر كلهم عن اسماعيل ابن ابي خال بعد كده الحديث ذكر له المزة طريقاً آخر للحديث مرحوحاً في التقطة خا... جزء الخامس تلتمية الطريق رواه عن عمران ابن عيينة عن بيان ابن بشرة عن قديس. ابدأ به ان شاء الله في شرح الحديث. إلا أن هناك طريق موقوف رواه شعبة على الحاكم عم تيسك ابن حاسم عم قبيباكر وقال الحديث على طوله هو أكبر فينا الناس يبقى موقوف يعني أبو بكر نظره على طوله بعد هذا الموقوف اللي روه الحديث مرفوع عددهم اثنين وعشرين واللي روهه موقوف اربعة يبقى المرفوع اقوى من الموقوف كذا قال الالبات اترجم بقى مساء الله ترازم الرجال الدجل ابدا في الشرق الحديث ابدأ سنائة من رجال وهي المهمة ان فيه طلبة ان هنا لحتى يستفيدهم من هذا. انا بس لحتى كمان. قلت ان تركيح لان كثير قال ان ابن رجع الواقع. فلما اخنا ايه? لما طبعا الالبان هي اعديل رس هذا. عدوا الطرق. لهم ان ابن رجعش كما قال ابن كثير. ولكن إذا اللي بيلغس إلي الدرقوت نرجع الرفع ولم يرجع ولذلك قال إيه؟ الدرقوت يقول هو جميع رواة هذا الحديث ثقار ويشبه أن يكون قيس بن أبي حاجم كان ينشط في الرواية مرة فيرفعه لأن عدد اللي رفعوه اثنين وعشرين ومرة يوقفه وعدده مربع فمن أين القول بترجيح الوقت والترجيح للرفع هو الواضح من كلامه هذا لأن عدد الذين رفعوه أضعف عدد الذين أوقعوه ثانياً له متابعة الرضع زي ما أوضها المزة المزة متابعة بيال ابن بيش لإسماعيل ابن أبي خالد على رضعه وهي متابعة قوية بعد كده إن شاء الله ناجد تراجي من الرواب الحديث طبعا بدأ في إسماعيل ابن حدثنا الله بن نمير طب عبدالله ابن نمير دادراجته ايه؟ انتشو التجبيح. انا ببين هنا دقة تحر المسلمين لرواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل اي تاريخ في العالم كله اتاريخ زيدي. ليه من اللي رأوا? تيجي على اي تاريخ مصر كله بزيدي. ليش من الرواه لا يوجد ثقرو عن ثقوب في البيج ومج مثلًا حاجه كتير خلال العهد الثاني يزيف التاريخ اللي قبلين يجعل مثلا يقول لك عن الحركه الوهابيه يقول لك ده الوهابيين دول اللي كانوا دول معتدلين واصحاب حركه بتاعوا زيخر تاريخ محمد بن عبد الوهاب ويجعلو معتدل وده اللي غيروا في التاريخ ايه اللي تاريخ مصر وتشوف الضربه في المدارس هذا تاريخ مزيف لم لم يرني اتفاق انظر الى كلمه صلى الله عليه وسلم. لن تكن تريحا يروى كهذا التاريخ. حتى يحفظ الله هذه السنة من المزيقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هناك كذاب ان هناك كذابون ان هناك كذابين عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليك. لان لو عارف ان ما حاجش يكذب عليه. ما كامش اهل الحديث. ان ما عارف ان تي ناس هتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من كذب علي متعمدا فليتبقوا مقعده من الله. ثم حصل كل انسان ان يكرأ لابده وان يفحر. مش كل اللي يكره ويطلع يقوله من دوان ابن نباطة ويطلع يقوله على المنابس. هذه طريقة اهل السنة والجماعة. تجد اتحرم ما تقول. وهو رزيك قال في مقدمة صحيح المسلم كفى بالمرن كذبا أي الحديث اللي بد متوافق. وحديث منطفق عليه وفي اعلى درجات الصحر هذا الحديث في مقدمة صحيح المسلم يقول كفى تشبيه صاحب المخدرات انسان مؤقت في السقر. يوجينا بتاعنا واحد صالح والساحة يجعله من المبنيين في الارض. يبقى الفيشو التشبيه ده بتاع وضع البصر ده. وضع لاس ليس بسيطان هينصرش. اما الفيشو التشبيه اني منجر في لون. وليس الكتب. في كتب اصنع كتب عذن الرجال هي عبارة يعني بعمل المدد. قد انا هذا التعبير انا سعد مولى في التثبيه انا يعني بحط الكتب في مرتبه سبح الله ان تكون كهذه لان الذين وضعوا هذه ثقات اما الذين يفعلون ذلك انتم تعرفون هذا عن طاهر بن عمر بن نور وسقرى ابن نمل الحمداني ابو شجره قالوا عليه ثقه ثقه صاحب حديث من اهل السنه روى له السنة البخاري ومسطفى ودوده ومسطفى ومسطفى ومسطفى يا سبحان الله كذا في التقريب السلح 1459 هذا من ضمن الكتب اللي أقول لكم أستقر الله أن أشفاها سمع اسماعيل ابن ابي خالد اسمعي ورا منه ايه عبدالله ابن النمير عال افضلنا اسماعيل اسمع سمع اسماعيل ابن انا بتكلم على مسند الامام احضر قال سمع اسماعيل ابن ابي خالد عند البخاري والمسلم لذلك ياخد الشرط بتاعكم انا ارشي ان شاء الله هتلاقون سمعهم جميعا عند البخاري ومسيح عبدالله بن وارجل اكبرنا اسماعيل قالك ع... سمع اكبرنا اسماعيل يعني عبدالله بن وان سمع اسماعيل لحس يكون واحد كذاب يكون بينه وبينه عشرين سنة او مئن سنة او قرنين وقول لك حديث بينه وبينه وهذا حديث كيف للكطاع المسافة اللي بينهم وبين بعض او يمكن ملاقش بعض يبقى هذا هنا تذليل فاحنا هنا شوف الزراسة وشوف شبقي تحل المسلمين بزنة النبي صلى الله عليه وآله ايه فلي السلام؟ ده من هكذا؟ قال رسول الله اي ناعد على, على القمى يا بشير قصة على القمى الصحر اللي جمعه النبي لا وفضعه حتى برحي حراء من الاصرح كبه هات سنة ده اما في, في هذا الخروج في هذا المجنمع يبقى تتوين مع اللاعدين على المساطس اللاعدين ولو قال رسول الله مجنم اي سنة يبقى يجب على كل واحد ان يتأذب مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سمع إسماعيل ابن أبي خالد عيد البخاري ومسطن كذا في الجمع ايه بالكلام ده ماذا؟ كذا في الجمع بين الكيب الصحيحين في الجزء الأول صفحة 264 تراجب 954 ابن ركي بعد كده ان شاء الله الرجل التالي إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي بفك الهامزة وتكون الحام وفك الدي الأحمسي وفك الدي ينسب إلى أحمس طائفة من بجلدة مولاه من بجلي ثقه شفت لا خالد ادامك ثقه سابق. كما في التقريب في 161 قلت واسم ابي خالد اسماعيل ابن ابي خالد ابو خالد ده اسمه ايه يبقى اسماعيل ابن سعد لان ابو خالد اسمه سعد يقنى ابو عبد الله سمع قيس ابن ابي حاتم عند البخاري ومسلم وده في الجامع ده للرجال الصاعدين اخذ واحد بقى اللي هو التابعي قيس قيس ابن حاذب ابن أبي حاذب اسمه عاص بن عبد الحارس بن عاص ابو عبد الله الأحمس أخرج له السبتة البخار المسلمة ابو داود الكرمزي والنسائه من التابعين أجول التابعين اسم نادم قيس بن أبي حاذب روى عن تسعة من العشرة المبشرين بالكلب ده قسم روى عن تسعة من العشرة المبشرين ولم يروى عن عبدالرحمن ابن عم اللي نعص عنه ابن عشرة ما فيش واحد او ده بقى تابعه روى عن عشرة من المبشرين بالجلبة وقال يعقوب ابن شايبة في اسم قدمات التابعين وقد روى عن أبي بقى فمن دونه وادركه وهو رجل كابل ويقال انه ليس لأحد من التابعين جمع روى عن العشرة مثله عبد عبدالرحمن ابن عم فإن لا نعلمه روى عنه شكرا بعدك ان شاء الله ابو بكر الصديق وهذا ليس في حاجة الى توصيل الله له فلا فليس لي ولا لغيري ان يتحلم عن ابو بكر الصديق هل زغى اولا صحابة رسول الله لو اتفق احدكم من الوصد ذهب ما بنغ مدة احدهم ولا مصير احد بعد هذا نأتي الى شرح ان شاء الله شرح الحديث ان شاء الله الحديث طبعاً كما أوربنا الحديث أنه يقول إن الناس قرر الآية آية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتدلتم تيجي تقرأ لأي واحد يقول لك عليك نفسك الناس خلاص الحراف عليك نفسك واحد قدام منا في قاعد يكتاب لعم عليك نفسك واحد قاعد يرأي واحد عليك نفسك بنت يجاي تقول له ليه بنتك علينا خليها تطوى كذا يقول لك نفسك انتم لكم والبنات من الناس خلاص وإن سمعنا رسول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضد إذا اهتديكم وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأو المنكر فلم يغيروا أو شك أن يعمهم الله بإقاف طب ليه بدأ هذا الحديث ليه بدأ بهذا الحديث الإمام أحمد ابن حنبا رضي الله عنه لا بد نعرف لماذا بدأ؟ إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكأ أن يعمهم الله بعقاده منه أو شكأ أن يعمهم الله بعقاده ليه؟ لأن الله يقول في سورة الأنثال في آية 53 واتقوا فتنة لا تصبا الذين ظن منكم خاصة وع أن الله شديد العقاماء والتقفتنا كذلك لماذا أمر بالمعروف وال ع الق. الأمر بالمعروف والناجع المنكر قدمه لأن خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم متوقفة على الأمر بالمعروف والناجع المنكر حيث يقول الحق في الآية 110 من آل إمران كنتم خير أمتي أخرجة للناس بإيه؟ ولذلك قدم الحديث لأنه هو صيان صماه ان هذه الامة. والصماه الذي يمنع عن النوم العقاب. والضرر. امة خليد الام. الضرر احاط بها من كل مكان. لماذا? كانوا لا يتناهون عن مركع الفعلون. كانوا الحديثة وقدموا صمام الآمن كنتم خيراً متن أخرجاً يبقى هذا الحديث لأن الأمر بالمعروف والنهج عن المنكر هو خيري من أجله كانت خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير متن أخرجت لناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر ون بال أدب الخ فلككم قد من الحديث لا فح الكمة في الأمرمعرووس والن على المقع وإش ت قو رّ في اليايةوق ربع من آ الممرار ع واللتكن منكم قمة والكن منكم قمة أم. يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروض وينهون عن المنكر استمع وأولئك هم المفلحون إذن فلاح هذه الهمة وفوزها معلق بالأمر بالمعروض والماء عن المنكر كذا يبقى الخير الفلاة الخير الآية مية وعشر الفلاة الآية مية الآية من آل عمران الناس الناس في الآية واحد واربعين اربعين واحد من سورة الحال ولا, ولا يمسرن الله من يمسره إن الله لقوي عزيز ولا ينصرنا تاكيد لم هنا لم للتاكيد وليست لم ولا ينصرنا لم تاكيد والنون نون ولا ينصرنا الله من ينصر تنصروا ايه بالامر بالمعروف بالنهي كما في ولا ينصر الله من ينصر ان الله لقوي عزيز الذين اتمكنناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروض ولأوا عن المنكر ولله عاقبة الحنوب إذا ماذا تنصر الأمة إذا لها شروط ولا ينصرين الله من ينصره إذا عندما يقدم الإيمان هذا القديم يعلم أن القلاقة وعلم الخير انظر إلى دقة التقديم للمسند و... ثم يقر أمام الجبناء الذين يقولون ويفكرون الآية على غير تفصيلها ويؤولون الآية على غير تأويلها ويقولون للناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا احتجيتم ولكن يقول أبوك عندما يقف خطيبا في الناس إن أيُّها الناس إنكم تقرؤون الآية وتأولونها على تأويلها. واني سمعت ما الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه او شكارع مهر الله بعقابه. وقد عن الله بعقابه. لماذا? رأوا المنكر ولم يغيروه. من اين يأتي الله? النصر ليس هنا ولا هنا. وليس في مجالس انه هذا الحديث يقول الحق. ولا ينصر الله من ينصر. ولا ينصر الله من ينصر. ان هؤلاء لم ينصر الله. الله ليس في حاجة الى نصره. لان الله هو, هو الذي ينصر. ولا ينصر الله. من ينصر? انما ينصر ايه? يقيم شرعا. فهل اقاهم شرعا? لا. وما ترك الماته. الحكم بكتاب الله هذا الحديث رواب النماجة والحاكم وسند الحاكم يقوم النماجة يقول وما فرق أئمته الحكم بكتاب الله إلا جعل نفسه ضيون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من ألف ربعمل سنة أو جعل نفسه وما فرق أئمته الأطمى لكتاب الله. فليقول لنا أهل العراق وآهل الكويت. إذا يقولون. وما يقول لهم الرسول وما فرك أهل المنه. الأطمى لكتاب الله. استمع النبوة المحمدية إلا جعل بأسهم بينهم. بأسهم بين يغلق أبوى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضهم رقابة كفارا كيف يكون هذا لأنهم تركوا الأمر بالمعروف تركوا المعروف هو إقامة شرع الله سبحانه والهناك معروف بعد تحقيق كتاب الله هل هناك معروف بعد هذا هل هناك له عن الموتى أكثر من ان تنني ان طرق ان طرق موتك كتاب غير كتاب الله تحدث ان ما نور الفرس في الله الم يحكم هذا المقرر هذا موتك ولا يمصرن الله من يموت ان الله لقوي عليم الذين انقمناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة ولله عاقبة الأمور هذا ولذلك قدم الحديث لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأمور وعقابها به قوام الأمر كله حفظ الشريعة لا تقفص إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضع المنافقين ذكر الفاسقين هذه هذه اهلية الامر بالمعروض والنهل عن المنكم هذا القديث بالذات يعلمنا ان العقوبة استحقاق العقوبة لترك العقوبة الاعادة اذا ترك الانسان الامر بالمعروض والنهي عن المنكر يقول ثمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأى المنكر وفي رواية إذا رأى الظلم إذا رأى الظلم والرواية اللي اقدمت إن الناس إذا رأى المنكر فلم يغييرون أو شك الله أن يأومهم بعقاب من هند أو في رواية ثانية أو شك أن يعمهم الله بإرقاده أبدأ في شرح الحديث بعد أن علمنا أن أهمية الأمر بالمعروف الفلاع أهمية الخيرية لهذه الأمة كنتم خير أمة المفرية من الناس بإيه؟ الخيرية ولتكن منكم أمة يدعونا إلى الخير ويمرونا بالمعروف وأنهونا على المنتقى وأولئك هم المفلحون هذه هذه وهم المفلحون الايام ايها اربعة بتأكد ان البلح مطرن بالامر بالمعروف وان عن المؤمن ده يكون المجتمع من اللعنة امر بالمعروف وذيك امين المجتمع من اللعنة واذا ترك المؤمن من اهل الاسلام بيل وبيل اهل الكتاب او غيرين من المشركين نقول الى الذين فكروا من بني اسرائيل اللعنة هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى نعن الذين كفر من بني اسرائيل Mechan79 من سورة اللّاطة نعن الذين كفر من بني اسرائيل على لسال داود نعن الذين كفر من بني اسرائيل على لسال داود وعيسك لماريين ل عني أن ترد من رحمك الله الذين كفر من بني اسرائيل على لسال داود وعيسك لماريين ذلك كانوا يعملوا ذلك بما عصر وكانوا يعتدون استنعوا كانوا لا يتناهون عن ممتعين بعلمون قداموا إعلام فاسد سير, سير. فساد سير لو كان هؤلاء اللي تبقى إيه منصبة لحصبة الخليج الوحيد اللي زعلان عليها إيه؟ الفرقة اللي سموها فلنمين وفلناشة دي اتجارت أخلامهم واتجارت سفليتهم واتجارت نيه منعوش عن ذات لعي لأن فيه لأن كان هناك سكتوا يبقى لابد لعي لأن دين تقروا من على لسان داود وعيش ابن مريا بما عصر وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عنه كانوا يتعالون لبيس ما كانوا يفعلون بعد هذا أبدأ يقول الإمام القرطوي لما بدأ يشرح الحديث في تفسيره الجامع لأحكام القرآن صفحة الفرع 130 الآية 105 المال يقول في المسألة الأولى ظاهر هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضبكم منظلة إذا اختبئت يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكة الظاهر يعني ونظاهرها كده ليس القيام به بوقت إذا استقام الإنسان بدأ من المستقيم يبقى ماليش دعوة بغير وأنه لا يؤخذ أحد بزنب غيره شو بقاءة إيه؟ لولما ورد من تفسيرها في السنة يبقى دلال لجمة السنة يبقى إيه منزلت السنة من القرآن لن دعا وردت هذه الآية لكان الناس قالوا ان الامر بالمعروف والنهي عن الممكن ليس بوادب ويسيبهم وعملوا زي بني اسرائيل لولما ورد في شرحها من هذه الآن ثم بعد ذلك جاءت التفاسيل عليكم انفسكم تبتفصرها بإهباب عليكم انفسكم لا يضركم من فضلا اذا اهتديتم ابن المبارك بدأ بتفسير عليكم انفسكم يعني ليش ده? ليش؟ طب احنا لسه تبكر اه ان انا كنت اتكلم على شرح الحديث. ابن تيمية قوله ازاي نؤمر بالمعروف وناثنية عن المنكر اه, اه طيب شروط الامر بالمعروف بالنهي عن المنكر تلاتة العلم والصبر مش اي واحد العلم والرب والصبر التلاتة اه ما نش عارف احنا نعمل ايه لغريات تلاتة للامر بالمعروف بالنهي عن المنكر ضوابط تغيير المنكر بالياد كنت انا اعدادت ذلك ثم في حديث اللي يتوهمه بيعارض هذا الحديث. عايز اخرج الحديث وبين انه ان الحديث اللي بيعارضه اه غير صحيح. يعني ده حديث ما حضره في الان. فمانش عارف ان الوقت طبعا. ااجل هذا ان شاء الله. ليه سنة القادمة? لان اثنين اللي بعد القادمة. يبقى اثنين واثنين. انا اخذ. نعم. انا مش عارف. <تصفيق> يعني ان شاء الله يتروني ان تفايلنا ان هذه ابناء والتاني ان شاء الله شخص مصنع الامام احمد وانا ارى هنا انا اصلا موضوع الامر احنا عروف انها يعني المنكر الذي بدأ الامام احمد بن حمد لانه هو الوحي امام دولة باكملها وما الله سبحانه وتعالى وتحقق دولة الحق الله انا لمنصور رسلنا والنبينا امن امته انا لمنصور عبد ولا تحسبن الله مخلف وعجيه رسلا إن الله عزيز ذو انتقام. اننا ننصر رسلا. والذين امنوا في الحياة الدنيا. وقد قدام مسأل خلق القرآن امام دولة باكملها يتحمل السجون ويتحمل الصياط ويتحمل كل هذا امام توحيد الله في ازمائه وصفاته لم يتغير ولم يتزعزع. وذهب الأمير الذي كان يحكم الملاد ليه في فنائل الخرق اكبر عبراطل بصبره. ليه في فنائل. والجل اتقدم هذا الحديث ان اليوم ما كده انت مالك يا امام بدم انتهوته انت عارف ان الكرآن مش مفتوط. قد امت يقول يقول. ولذلك انا بجد ان هذا الحديث عندما واقف امام لو لا باكملها يوضح لله صابرا مقتسبا يبلد ويذجم نصره الله وحقق له القول انا لنحصوص لنا. مش روص لنا بقى. او ده والذين امنوا انت في الحياة الدنيا ويقوم يقوموا الاشهاد. ويوم يرمون رشهاد بأسأل طبعاً عليكم كانتنا باسترد العشاء لأن أمامي مجرى من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث طبعاً متبق عليه علي ورواه ابن مال أيضاً بفضاء رقم 692 حدثنا محمد بن المسنة حدثنا خالي بن الحارس حدثنا قوي قال سؤل آنس ابن مال هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بضعتنا؟ قال أنا عبد عبر مش بتخاف قال أخر ليلة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم اخر ليلته صلاه العشاء الى قريب من شطر الليل الى نصفه فلما فاض الله اقبل علينا انافق فلما فاض النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علينا بوحي فقال استمعوا لمن سيطاني الناس قد سطروا وناموا النبي يقول ان الناس قد سطروا وناموا ونام صلى الله عليه احنا فسأل إن الناس قد صلوا وناموا فهو باكم اقرن صلاة الانشاء الى قريم من نصف الله قد يكون في شرح لهم قد يكون في في مدارسة لصحابة رسول الله وقال إن الناس قد صلوا وناموا استمع ذلك وإنكم لا تزالوا في صلاة من تظلتم الصلاة انتم في صلاة. ولزلك من الواحد يسألك انتم صداتي بعيشة داخل عليك واحد كده. ما تقولش انا ما صليتش. ولزلك ابن حاجة زكرزان. قل له لان نحن ننتظر الصلاة. قل له نحن ننتظر الصلاة. لأ. مش تقول اللي احنا ما صدنات. لان لن يقول تزالوا في صلاة. يبقى تقول انا ما صدتش زي والنبي قلتك انت بتصلي الوقت. يعني وقتك ما على مصدبه ولا على مرحب. تنكرون في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا ولذلك النبي عطلنا مشرى. ان الناس قد صلوا وناقوا. وانكم لن تزالوا في صلاة من تصرتم الصلاة. هذا حديث صحيح متفق عليك. ثم بعد ذلك تسأل هل الارب العراقية العرمية؟ اه العراقية الكويتية اه تنبقنا رسول الحديثيين اقولهم ولا خلوهم ان شاء باعي اقولهم كلهم كلهم اقولهم ما اقولهم ان أقوله شاء باعي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق عليه وهو موجود عند الامام البخار في كتاب الفتن. كتاب الفتن. اه الكتاب رقم اتنين وتسعين. والباب رقم ستاشر. بيقول ايه? ده ابن عمر طاوي هذا الحديث. انه سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل مستقبل المشكل. الرسول في المدينة ومستقبل المشكل. يقول ألا إنا الفتنة ها هنا ألا إنا الفتنة ها هنا يقول شارك الحديث قال الخطاب ومن كان في المدينة كان للد بادية العرب العراق ولواحيها وهي مشرف أهل المدينة إنه واحد بيقول جاء في المشرف ومشرف أهل المدينة بادية العراق الا عليها الآل المعركة المعركة يشير الرسول اليها ويقول الفتن البتنة منها هنا. البتنة من هنا. ثم استمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال? قال هذا الحديث عند, عند مسلم ايضا ورواه المخارج. بس هذا الوقت لمثل ان رجو يق لا تقوم الساعه حتى يحسر التراب يعني يكشف التراب يكشف التراب عن جبل من ذهب التراب تحت جبل ذهب الرسول بيعبر في هذا الوقت بالتعبير لو قال بطرول حد يعرف البطرول إنما قال عن جبل دليل على كترة خيرة عن الجبل وذلك قال كانجل وفي الواد الجبل يعني حاجة شيء كثير عن جبل من زهب لأن لأن القطرون للآن اللي بتحكم في الزهب ويسمونه الزهب الأسود يقول رسول لا تقوم الساعه مش راينا بيجيكم صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقضر الفراق يندشف الفراق عن جبل له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت اضطر ينثر يعني اهته تحت يحسر الفراق عن جبل من ذهب استمع يوب الناس علي ماشي يحتفل المسلمين هل يسمعكم شوف النبوه تعرضوا الناس مطهريا ان الناس علي. ما بس يقتل المسلمين? عارف ان هيجل عن عائلة طب امريكي. وهيجل طب اصدرايا. طب اصدرايا. وهيجل الفنان كيه كله. طب ازبان. هيلموا العالم كله. اللي بقاش عن اماراتوه جمعتوه. شباله اعظمه. ما بس يقتل المسلمين? عارف ان كله هيجل عن تبقى? ان يقتلوا الناس عليهم. طب قلت لك ايه ده? انا كده لك بتحدي امن في اسرائيل ونكشبه. وله بريطانيا جاي من كدوس جاي. ج القصعة جبن من ذهب يقتدل الناس علاجه. استمع نتيجة المعركة لو من رسول الناس صلى الله عليه وسلم. انتو عارقيني ان ما في ذلك في غزو المدرم من مرة مئة وثلاثتاشر سعار ستوشيك. ممكن في عادس عربية. اي يحصل هذا. ثلاثتاشر. لا يا ثلاثتاشر. من رسول الناس صلى الله عليه وسلم. عارق ان ده حر إما حرب كيموية. الحرب الكيموية طبعا زي ما شفتم في الاشراب تبيت. فلذلك قال النبي جاء يحصر الفراط حتى يحصر الفراط عن جبل من زهر. يقتكل الناس عليك. فيقتل من كل مئة. تسعة والنسعون سبحان الله انها حق الإبادة وأسأل الناس أن يريعهم لا يكون نبيهم صد الله الله الله يبسل من عرض العالمين اللهم رسول المسنة للرسول إلى صد الله وعليهم صد اللهم احفظ الكتابه الثمينه يا رب وبارك لنا ان ناتي من المعروف الذين على المنكر اللهم اننا نطق خطا وذنب كلاما الطاع ما نفع لا حدا اللهم اجعلنا محب الطاع ومسعد لا حدا اللهم اجعل الامر بالمعروف في طريقنا اللهم اجعل الامر في والنهي عن المنكر هدانا والنهي عن المنزلها دقنا والنهي عن المنزلها دقنا والدعوة الى الخير سميننا. اللهم لا تبع لي ولهذا الجمع زمت انها غفظة. ولا مريم الا شريكة. ولا قربك انها فرشت. ولا دئت انها قضيت. ولا حاجة من قوانجه لا تكينا الصرح ولا قربك انها ويصفح يا رب العالم. اللهم اصح لنا بينا النبه وعزمة عمرنا. الله ما اصنح لنا ديننا الذي هو اسمة ادنا. الله ما اصنح لنا, لنا الذي هو اسمة أمينا. واصح لنا الضيانة التي فيها معاشنا. واصح لنا الاخرة التي إليها بعدنا. واجعل الحياة خير. واجعل الموطرة لنا مبنشة. شا. وان شاء الله انا اشهركم على حكم استماعكم. وان يعيد اثنين واثنين ان شاء الله لدينا حضرات في البلاد الاخرى ان شاء الله. يبقى لدي يبقى سيقفة رحيب انا عدد كيف يجيب بحكم ان شاء الله. هل يا الله يجعل هذه الزحظات خاصة ان شاء الله وفي صحابة في يوم الاحد على العالميه يعملوا لنفهم ونعود الى من الله محمد صلى الله بعد ان شاء الله اكتبوا اكتبوا عندك المجله المجله قلنا بيجيبوا الاسئله ليله ونهار طب اكتبوا انا اكتبوا ولا لا ان شاء الله لما اقرا من الربعين يوم الاثنين ويوم الخميس Yom ويوم رمضان يوم الاثنين يوم الثلاثاء وقررت الهيئه النصريه بزور رمضان اي شهر حقيقي الاثنين الاول وكمان كل شهر الثاني ويوم الثلاثاء والخميس ويوم الخميس والسبت مع كل شهر قمره دوار لقد اصدر قرارات في حاله